وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به إياهم من الضلالة وبصر بهم من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن انتشار أي مذهب أو دين أو فكرة لا بد له من قاعدة إعلامية تدعو الناس إليه وتبلغهم إياه لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه منذ أن بعثه الله تعالى إلى الناس بشيرا ونذيرا كان عليه الصلاة والسلام يستعمل ما يتاح بين يديه من وسائل الإعلام لاجل أن يوصل هذا الدين إلى الناس فعند البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين رقى النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم جعل يصيح بالناس وصباحا وصباحا قال حتى اجتمع الناس بين يديه فمن لم يستطع أن يأتي إليه أرسل أحدا إليه يستمع ما يريد ليبلغه إياه من شدة حرصهم على استماع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى إذا وقفوا بين يديه وهو عليه الصلاة والسلام يرون صورته ويسمعون صوته وقد حرص على أن يكون في مكان عال لاجل أن يبلغ الصوت أبعد مدى ممكن ولأجل أن يروا صورته فتكون هذه الوسيلة من وسائل التبليغ أبلغ من غيرها من الوسائل ثم جعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ثم قال لهم يا بني فهر يا بني عدي يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم فما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك كذبة. يعني نصدقك مع أن القرائن كلها تدل على خلاف ما تقول فنحن لا نرى خيلا ولا نسمع لها صوتا ولا نرى غبارا ولا نشم ترابا ما من الطبيعي أن يوجد خيل لكن ما دام أنك أخبرتنا فأنت صادق قالوا نعم قال فإني ندير لكم بين يدي عذاب أليم إلى آخر الحديث فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يستعمل جميع الوسائل فيرقى على الصفا وهو مكان تبصره قريش في العادة وتجتمح حوله ولا تحتاج إلى جهد لأجل أن تصل إليه وهو عليه الصلاة والسلام أيضا حرص أن يروا صورته وأن يسمعوا صوته لاجل أن تكون هذه الوسيلة في الإعلام أقوى من غيرها ولقد كان من قبله عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين كانوا يحرصون أيضا على مثل ذلك ألم تسمعوا أيها المؤمنون ما حكاه الله تعالى عن نبي الله تعالى نوح عليه السلام لما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم قال وثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فلم تبقى وسيلة إعلامية أبدا إلا واستعملها نوح عليه السلام لاجل أن يبلغ هذا الدين إلى الناس دعاهم بالليل ودعاهم بالنهار كان يغشاهم في مجالسهم يطرق عليهم أبوابهم يمشي معهم في طرقاتهم يزاحمهم في أسواقهم في كل مكان تارة يجهر وتارة يعلن وتارة يسر وتارة يخفي كل ذلك لأجل أن يبلغ دين الله تعالى إلى الناس وكان هناك وسائل إعلامية في أهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه لكنها لم تكن متاحة بين يديه في مكة فكان يستعمل ما يتاح بين يديه لم يكن يتاح بين يديه أن يخاطب الملوك عبر رسائل لم يكن يتاح بين يديه أن يخطب الجمعة أن يجمع الناس عند المسجد الحرام فكانت قريش تحول بينه وبين الاجتماع بالناس حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة ولقد بدل في مكة ما استطاع من استعمال الوسائل إلى إصال الخير للناس حتى إن قريشاً كانت تستعمل وسائل إعلامية أيضاً لأجل حرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فكانوا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن جاءوا وألغوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم ثم اتفقوا مع رجل يعرف اخبار الأولين قالوا له تعالى وإذا جلس محمد يحدث فاجلس أنت في مكان قريب منه وحدث باخبار الأولين لاجل أن تصرف الناس عنه فكانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام بوسائل إعلامية مماثلة هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ثم فتحت أمامه ما يستطيع استعماله من الوسائل لإيصال الدين إلى الناس فكان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة وكان يقف على الأرض ويجلس على حجر ويتكي على جدع نخلة هذا ما تيسر له فأقبلت ليه امرأة كما في صحيح مسلم من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لها كم يكلف المنبر فتقول المرأة مثلا يكلف عشرين درهما خمسين درهما مئة درهم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المال الذي سيكلفه هذا هذا هذا المنبر أطعم به مئة بيت جائع لأننا نخطب الجمعة والناس يسمعون الصوت والمقصود وصول الصوت وانتهى أما إذا عندك مال زائد فلا تضعه في منبر إنما تصدق به هل قال... هل قال لها ذلك؟ كلا كان عليه الصلاة والسلام يدرك أن إيصال الصوت وايصال وإيصال الدين بأسلوب احسن ينبغي أن ينفق فيه المال كما تأتي إلى بعض الناس اليوم وتقول له مثلاً يا أخي نريد أن نفتح موقع للإنترنت باللغة الصينية باللغة اليابانية لقلة ما يوجد بهذه اللغة لندعو الناس إلى الله أو نريد أن نفتح قناة فضائية او أن ننفق في إنتاج برنامج تلفزيوني ينفع الله به فيقول لك كم يكلف فتقول يكلف مئة ألف ريال يقول لك سبحان الله هذه المائة ألف ريال يمكن أن يشترى بها عدد خمسمائة ألف خبزة فتطعم بها خمسمائة ألف جائع يمكن أن تشتري بها كذا من المصاحف وتضعها في المساجد يمكن أن تحفر بها بئراً ويبدأ يتكلم عن أمور إغاثية لسد جوعة الفقراء والمساكين وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يطور ما يتعلق بوسائل الإعلام حتى إذا وصلت فكرته إلى التجار والمحسنين الذين أمامه استطاع أن يستخرج منهم تبرعا يفوق المال الذي دفعه في منبره قال اصرعي لي منبرا فصنع غلامها منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أقبل صلوات ربي وسلامه عليه ورقى على هذا المنبر له ثلاث درجات بدل ما كان صوته يبله إلى نصف المسجد لأنه كان فكان في في مكان أدنى من المكان الذي كان فيه في علوه فإنه أصبح صوته يصل أعلى وأبعد بدل ما كان يراه مجموعة قليلة لما ارتفع أصبح يراه مجموعة أكثر فصارت هذه الوسيلة الإعلامية أبلغ للناس بل كان صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك والأمراء فأرسل عبد الله بن حذافة السهمية إلى كسرى وأرسل دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وعن, وعن ابن حذافة أرسله إلى هرقل ولم يكن يتقاعس عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك هو لا يعرف الكراءة والكتابة لكنه استعان بمن يستطيعهما هو مشغول عن الذهاب بالرسالة بنفس إله هرقل لكنه شغل أشخاصا تحت لأجل أن يوصلوها إليهم وكان إذا احتاج أن يبلغ الناس شيئا نادى في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى يجتمعوا بين يديه عليه الصلاة والسلام ثم يتكلم معهم بما يريد بل إنه في عرفة أراد عليه الصلاة والسلام أن يتكلم في الناس فإذا صوته صلى الله عليه وسلم من شدة الجهد وكثرة الفتوى للناس والتوجيه قد تعب فنادى ربيع بن أمية بن خلف وكان رجلاً صيتاً جهوري الصوت ناداه وجعله تحت ناقته وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم وربيع بن أمية يبلغ صوته صلى الله عليه وسلم إلى الناس إذن كان عليه الصلاة والسلام يستعمل ما أتيح بين يديه من وسائل إعلامية لاجل أن يوصل ذلك إلى الناس ونحن اليوم أيها المسلمون قد تطورت وسائل الإعلام حتى أصبح العالم يعتبر بيتا واحدا بدل ما نقول إنه قرية واحدة او مدينة أو بلد واحد وأصبح ما يقع اليوم في أقاص الدنيا يعرفه ما يقع في الطرف الآخر ربما في خلال ثوان معدودات وأصبح تناقل الأخبار بين الناس أصبح أسهل مما كان عليه في السنين الماضيات لذا وجب على من يعملون للدين ومن يحرصون على نشر الإسلام وجب عليهم أن يستثمروا جميع هذه الوسائل إلا ما كان فيه منها حرج شرعي ينبغي أن يستثمروا ما يتاح بين أيديهم من وسائل لاجل أن يوصلوا الخير إلى الناس ولقد فعل عدد من الأخيار والمحسنين وأهل العلم فعلوا مثل ذلك فأنشأوا عددا من القنوات الفضائية حتى بلغت أقاسي الدنيا وبدل ما كان الكلام من خلال التلفاس مقصورا على أشخاص معينين ربما اختارتهم السلطة وربما السلطة هي التي تعطى لهم ما يتكلمون به وربما لم يكونوا مقبولين عند الناس أصلا فلما فتحت القنوات الفضائية وكثير منها تعود إلى أشخاص لا تعود إلى حكومات وهي قنوات تجارية يدفعون فيها المال وربما اكتسبوا من ورائها وظهر عدد من الدعاة المؤثرين والمشايخ الفضلاء وبدل ما كان يتحدث في مسجد إلى عدد قليل أصبح صوته يبلغ الدنيا حتى أسلم كفار بسببهم ورجع إلى الحق مبتدعون بسببهم وردوا بدعا كانت ظاهرة في الأمة يظن أنها هي الإسلام بسبب كلامهم وأصبح الحق ظاهرا والدين منصورا وأصبح الناس يتعلقون بهم ويحبونهم ويقرؤون كتبهم وعرف الناس الحق بهذه الدعوة السلفية الصحيحة فلم يطب المقام لأولئك الذين يعادون الإسلام من أهل العلمنة وأهل البدع من التشيع وغيرهم فبدأوا يحاولون التضييق عليها من خلال التشويش على بثها ومن خلال دفع الأموال او الرشاوي إلى الأقمار الصناعية التي يبثون من خلالها حتى خرجت خلال الأيام الماضيات تقارير وأوامر وقرارات بإقسال عدد من هذه القنوات ويقولون لهذه القنوات عندنا شروط إذا أردتم أن تعودوا إلى البث مرة أخرى اولا أن يكون فقط خمسون في المئة مما تبثون هي قضايا دينية والباقي أغاني ومسلسلات ومسرحيات وأيضا أن تخرج المرأة في خلال قنواتكم وأيضا أن تكون في هذه القنوات موسيقى ومعازف سبحان الله وكأني بهم لما فعلوا ذلك كأني بهم حال أولئك القوم من قوم لوط عليه السلام لما جاء لوط يحارب شهواتهم المنكرة ويحارب ماهم عليه من ضلال فجعل بعضهم يقول لبعض أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أقفل هذه القناة إنها تبث القرآن وأقفل القناة الأخرى إنها تبث التوحيد وأقفل القناة الثالثة إنها تقول ان التبرج حرام وإذا كانوا سيطالبوا القنوات الإسلامية المحافرة بأن يكون خمسون في المئة من برامجها هي أغار ومسلسلات فطالبوا أيضا القنوات المختصة فقط بالمسلسلات طالبوها أن يكون أيضا خمسون في المئة من بثها في أمور دينية تلك إذن قسمة ضيزة حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس أن يضيق عليها وأن يبحث عن أسباب حتى قالوا في قراراتهم إن وجود هذه القنوات خطر على الصحة العامة وجود قناة الناس والرحمة والحكمة وقناة المجد وقناة الحافظ وعدد من القنوات هذا خطر على الصحة العامة والله إن هذا يضحك منه عجائز نيسابور كيف قنات خطر على صحة عامة فقالوا نعم لأنها تعمل دعائه لأدوية إذا أكلها الناس تضرروا بذلك طيب امنع امنع أن يبثوا هذه الدعايات عن الأدوية إلا بإذن منزارة صحة وانتهينا لكن القنوات الفاسدة التي تبث العهرة والمجونة وكم من فتاة خانت أهلها بسبب نظرها إلى تلك القنوات وكم من امرأة فارقت زوجها بسبب نظرها إلى تلك القنوات وكم من رجل اغتصب فتاة بسبب نظره إلى تلك القنوات وكم من احد اخد رشاو وتعلم بسبب تلك القنوات وكم من انسان ترك الصلاة وفرَّط فيها بسبب تلك القنوات وكم من فتاة تبرجت بسبب تلك القنوات وكم من انسان ربما ارتد عن الدين بسبب ما يبث في عدد من القنوات الفاسدة مما يبث فيها من التشكيك في الدين وتضييع مسائل الدين وتمييع الأمور الشرعية ثم يقال هذه القنوات بما تبثه من فساد ليست خطرا على الناس لكن القنوات التي تبث التوحيد وتقرأ القرآن هذه خطر على الصحة العامة وخطر على المجتمع وهي سوف تدمر المجتمع كبرت كلمة تخرج من أفوائهم وهذه الكلمة التي تكلموها هو عذر أقبح والله من ذنب وأتذكر في هذا المقام ما نشرته في تقرير جامعة تل أبيب وقد نشر هذا التقرير في مجلة فرنسية اسمها مجلة لوبون هذا التقرير في أربع صفحات وقد طلعت عليه مترجما يقول هذا التقرير في جامعة تل أبيب يقول إنه خلال السنوات القليلة الماضية نما عند الشباب المصري الحب للتدين وانتشر الحجاب حتى أصبح 85% من النساء يغطين شعورهم وأصبح 60% من الشباب يحملون المصاحف معهم من ضمن أمتعتهم ثم قالوا وهذا بسبب تأثير عدد من القنوات الدينية مثل قناة اقرأ وقناة الناس وقناة المجد سموها بالاسم ثم قالوا وبتأثير عدد من السيديات الأقراص الممغنطة التي تباع بسعر زهيد ويتبادلها الشباب فيما بينهم محاضرات خطب يتبادلها الشباب فيستمعون إلى الحق إلى الخير فيرجعون إلى الدين ثم قال هذا التقرير لذا كان من ضمن الوصايا في هذا التقرير الذي الذي أخرجه يهود في جامعة تل أبيب كان من ضمنه الفتيات الإسرائيليات بمحاولة إقامة علاقات واسعة مع الشباب المصري لاجل إشغاله عن الدين وأيضا وبتوصية الشواذ من الإسرائيليين لنشر صورهم وإقامة علاقات مع الشباب المصري لاجل إشغالهم عن دينهم هذا تقرير تجدونه منشورا في عدد من المواقع في الإنترنت وموجود في موقع هذه الجامعة طبعاً لماذا هم تكلموا عن الشباب المصري؟ لأنها لصيقة بفلسطين ووصول المصريين إلى, الى فلسطين أسهل من وصول غيره من قربها ومع ولقوة أيضاً ذلك ذلك البلد لذلك يحاولون أن يشغلوه عما هو عليه ما الذي جعلهم يتمسكون بالدين؟ قنوات فضائية سيديات تنتشر بينهم كتب شرعية مواقع في الانترنت وكلما أرادوا أن يطفئوا نورا من, من أنوار الله تعالى عجزوا عن ذلك وكلما حاولوا أن يغلقوا بابا من أبواب الخير فتح الله تعالى المسلمين أبوابا أخرى أيها المسلمون إن هذه الهجمة التي حصلت على القنوات الفضائية هي ليس فيها ضرر على الإسلام وذلك أن الإسلام قد تكفل الله تعالى بحفظه وليغلبن مغالب الغلابي والذي يحارب الإسلام هو كالذي ينظر إلى الشمس فيبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره من خلال القنوات الفضائية أقفلت يظهره من خلال حدد كبير جدا من الوسائل ومهما أقفلوا شيئا فتح الله تعالى أمرا أخرى وها هي قريش قد ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يحولوا بينه وبين إيصال رسالة إلى الناس ومع ذلك لم يستطيعوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله ويسعون في الأرض فسادا من خلال هذه القنوات يرسل الله ينشر الله تعالى ديننا. من خلال الكتب من خلال هداية الناس من خلال مواقع الانترنت حتى أصبحت اليوم بعض المواقع الإسلامية في الانترنت في الترتيب العالمي العالمي هي من الخمسمائة وتحت يعني من أول خمسمائة موقع في العالم في قوة انتشاره بين الناس بل إنني أعرف موقعا إسلاميا بلغ عدد من دخلو خلال سنة مليون مليار ومئة مليون يحدو على عدد من اللغات ثم يأتي هؤلاء ويقولون يا نريد أن نضيق على هذا الدين والله لا يستطيعون يريدون ليطفئ نور الله بأفوايهم والله متم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به لإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشركة وأهله وأنا أجزم أن القنوات عموما هي التي تحتاج إلى الدعاة ليس الدعاة الذين يحتاجون إليها وها هي الصحوة الأسرامية المباركة خلال الثلاثين سنة الماضية لا تزال تزداد يوما بعد يوم مع أننا لم نعرف القنوات الفضائية والخروج الدعاة فيها إلا خلال تقريبا الثمان سنوات الماضية بل أقدم قناة إسلامية قناة إقرأ عمرها الآن عشر سنوات و11 سنة ومع ذلك منذ ثلاثين سنة ونحن نرى أن الأخيار وأن المستقيمين على الدين يزيدون ولا ينقصون هذه رداية من الله تعالى لا تعتمد على قناة فضائية أو على كتاب ينشر وكذلك إذا أقفلت هذه القنوات الفضائية الشباب لن يدعو المشايخ والعلماء وسوف يجتمعون معهم في المساجد يجتمعون معهم في البيوت يجتمعون معهم في الأعراس يقرؤون كتبهم يقرؤون ما نشر لهم من خلال صفحات الإنترنت فأقول لأولئك الذين منعوهم كونكم تجعلون المشايخ يتحدثون مع الشباب ومع الناس من خلال قناة فضائية يسمعها الكل يسمعها المباحث والاستخبارات وأمن الدولة ويسمعها الناس من التائبين والمستفيدين خير لكم من أن تقفلوا على الشيخ الباب ولا بد أن يبلغ دين الله وبالتالي يبدأ الشباب يتجمعون عنده في أماكن أنتم بعدها لا تدرون ماذا يقول لهم هو سيقول لهم الحق والخير بلا شك لكنكم ستزدادون شكاً بعد ذلك فيما يقول والخير لن ينقطع عن الناس وهو عدد من المشايخ ومن العلماء لم نرهم في قنوات فضائية ولم يخرجوا فيها يوما ومع ذلك علمهم منتشر من خلال الانترنت علمهم منتشر من خلال ما يوزع من أشرطه من خلال الكتب من خلال ما يسمع منهم وينقل من خلال القنوات الفضائية نسأل الله تعالى أن ينصر دينه اللهم يعز من يعز الدين اللهم واخذل من يخذر الدين اللهم من حارب الدين فحاربه اللهم من عاد لك وليا فآذنه بالحرب يا قوي يا عزيز اللهم من عاد هذا الدين أو حاول أن يضيق على آله فأرن فيه عجائب قدرتك اللهم لا تربح تجارته ولا تكثر ماله اللهم اسلبه صحته وسمعته يا قوي يا عزيز قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه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 أنه يفتح أبواباً للعباد بعد إغلاق أبواب أخرى فيكره العباد انصرافهم من الأبواب الأولى وهم لا يعلمون أن ذهابهم إلى غيرها هو خير لهم وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً إن اتخاذ البدائل دائما عندما تغلق الأبواب على الأصول هو أمر حسن كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ويسلكه العقلاء من بعده وربما أن إقفال هذه القنوات الفضائية مع ما فيه من ضرر حتى على الاقتصاد في ذلك البلد فيما يتبع النائل سات من, من صرف عدد من الموظفين الذين كانوا يعملون فيها وينفقون على أسرهم ثم صرفوا من الأعمال ومن تعطل أيضا ما كان يكون من, من إيجارات ومن رحلات طيران ومن حركة اقتصادية بناء على وجود تلك القنوات في ذلك البلد بل زد على ذلك أن حتى القنوات التي لم تمنع بعد الآن تعد العدة للخروج إلى بلد يكون أكثر أمنا بها وإني لأعجب لا إذا كانت القنوات الإسلامية المحافظة التي توصل الخير إلى الناس بأسلوب حسن رفيق حكيم تتهم أنها خطر على الناس وتنشر الطائفية وتدعو إلى الكراهية ثم تترك عدد من القنوات التي لا تسمع فيها إلا لعن الله أبا بكر وعمر اللهم العنصنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما تسمع فيها إثارة اللغط والفحش في القول على أم المؤمنين عائشة تسمع فيها الدعوة إلى قتل أهل السنة والجماعة وأن من قتل سنيا وجبت له الجنة وإن استطعت أن تطرح عليه جدار فافعل وكلام تسمعه في تلك القنوات وإن شئتم فعودوا اليوم إلى موقع اليوتيوب وغيره لتجدوا هذا الكلام وفيه شعار تلك القنوات قد سجل منها وبث وحفظ ثم هذه القنوات تترك لأنها لا تدعو إلى كراهية ولا تدعو إلى فرقة ولا تدعو إلى طائفية وليست خطرا على الصحة العامة أما قناة الحافظ التي يقرأ فيها القرآن ويقرأ فيها قول الله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء قالوا هذه تدعو الكراهية أقفلوها أخرى يتلى فيها القرآن ويقرأ فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تقفل لأنها خطر المسألة واضحة لكن ينبغي على الأهل الإسلام وعلى من يعملون للدين والدعاة أن يبحثوا دائما عن بدائل وأن لا يبدأ يتعلق بأقوام يحاربون الدين لأجل أن ينصروا دينه وهم لن يفعلوا ذلك أبدا ثم إنه ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن يبحث كل واحد مننا لنفسه عن باب يخدم به هذا الدين يبحث عن ثغر يسد به هذا الدين ينفع به الإسلام لا ينبغي للأخ أيها الإخوة الكرام أن يعيش سبهللا هكذا يستيقظ الصباح ويفطر ويذهب إلى دوامه ويعود يتقدم وينام من العصر ويخرج يأخذ الفتين بالسيارة العصر ثم ينام بعد ذلك إلى غد وهذا يومه ليس فيه أي بصمة للدين ليس في أي نصرة للإسلام لم يعلم أحدا الإسلام ولم يكن له جهد في حفظ القرآن ولم يعلم أحدا آية أو يقرأ كتابا سبحان الله فما فائدتك وأنت مرؤ منا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع يعني أنت محسوب على الإسلام ولا تخدم الإسلام الإسلام يخدمك وأنت لا تخدمه ينبغي إذا رأينا مثل ذلك ألا نكتفي فقط بهز رؤوسنا ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله حرب على الدين نقول نعم هو حرب على الدين لكن ينبغي علينا أن لا نقعد بل كل واحد يخدم الدين بما يستطيع بالوسائل المتاحة من تعليم الناس من دعوتهم من نصحهم من أشر الكتاب الإسلامي من توزيع السيديات توزيع الأشرطة المشاركة في ما يستطيعه من من, من مواقع الانترنت ومن غير ذلك لعلك أن يكون لك بصمة حقيقية فعلا في هذا الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله في طاعته أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته أسأل الله أن يجعلنا هداتا مهتدين أسأل الله أن يجعلنا هداتا للخلق ثابتين على الحق يا رب العالمين اللهم يعز الإسلام والمسلمين واخذر الشرك والمشركين ودمر عدائك عداء الدين واجعل بلدنا آمن مطمئن وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفق له داك واجعل عمله في رضاك وسائر أولاة أمر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين